We يا العالي القابر البصير الخافض الرافع المعز البصير والحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير هذه الظلمة السيب والجليل والكريم والراقي والمجيب والواسع الحكيم والعدل المجيد الماعس الشهيد الحق الوكيل القوي والمتين الوالي والحام البحسب الدين والمعين المحي المبين. العيب والطيب، الواجب الماجد الواحد الصم والقاضي والمقتدي والمؤدي والمؤخر الأول الأخ أتقي لا الموسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير الموسط الجامع الغني المولي المانع الدار الدافع النور الهادي البديع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخدوباتك سيدنا محمد وسلم على ما معلومه تيج وكادتك كلمه تيج كلما ذكرك ذاكرك وغفل عن فكري of من يرجف في القيامك حيث لا Thank you مصطفى المختار ليس يخيب لا تأسيا I'm uh -huh. يا اللي ذاعك Yet need the Ya mama jari, ya mama jari, bi tuli lauri yusraabat, yusraabat, yusraabat. Ya mama jari, ya mama M -A -M -A. Yeah, man, man, يا اشربا امبيه يا Thank <laughs> you. The best the of المسكى ساقط وطلع ولا يرفض من أين جميع الكون تريح لي Slowly, let's run, buddy. Yeah, look. <مترجم> خلت مره لسقف من حيث الأسر في ليله واحنا صغيرين يا زمان صوتنا آني قبل ما أعود أصعد زال المنصة وفي يمين وعاصات أصاص بيروي سيرة الفرسان. السامعين حواليه لما أليم من دنيا ما سلف أصحاب ليالي أديمة وما ينعسوش بالسهل لبسين من الجلالين ما يشبه القفطان ما يشبه القفطان على الكراسي بيشربوا الكلمة وبيستذكروا الحجمة وبيلتفتوا باستحسان على الكراسي بيشربوا الكلمة وبيستذكروا الحجمة وبيلتفتوا باستحسان قولنا في يمين عصاته يهل النظر وتواصطنت بميزان اللي لا وآمت على بركه وعجبه ما بنصوبه توجهت للمدى توجهت لرحيل لحرب لحيلة تتبادل كمان ترمي الخديعة تتي الخود وتلف لفات الرماح الطاول أو تنكسر كما تنبى للأصار قولنا في يمين وعصات يهل النظر وتوستانت بميزان إلا وقابت على بركة وعجبهم بنصوطع توجهت للميدان، توجهت لرحيل لحرب لحيلة تتبادل تمانع ترمي الخديعه تتيق الخوان وتلب لبات الرماح الطويله او تنكسر كما تنبلي أو او ترتفع ابصر من السلطان على ما تراها العين ترى الإمكان الصاص وريس ألف من مشرق ومن مغرب وندت لاك موسكي تلا الله الله الله الله يبارك سقف من حي الازهر ليله واحنا صغاري And a devil, I'm But I had nothing But سما وصل السما بأرضها والبي على البي على ولت الألوب عندي بعضها وصل السما وصل السما بأرضها. وبني آدم سلاح نفسه وصاحب رأيك وقبل الناس ما تكتر السنين كانت كتيرة افرش حصيرة وخلي البصات أحمدي اللي البصات ام من اخر السكه قرب من ناحيه دي مليش خيال الا نرمتني ب نور هادي مره طالع من حسن الاكبر على باب الخلق بالمغربيه وعشا لقيت القمر في وشي كبير وقريب تطلع عيونك سلم سطوح بيت على حد في الدراع من هنا القلعه ومن هنا العتبه والأمر لون الحنان الصيفي والماضي الصغير زي اللي خجلان شوية من بهجته وحسنه وعلى مذهب شارع محمد علي الترميات قطع الخليج بجرس يجري والأمر ميال لكل الدنيا مال الدنيا فوق العباسيه والبعد الزتون على نخل البلاد تقول نجع وبلاد تقول كوم في نفسي لبلاد تقول ناجع وبلاد تقول كوم في نفس اليوم على ما زلقان ومقبل السالح غطان واقف على كل محطات السكة الحديد وسكندري في باب الخل في باب الخل اتملأ القرطاص بفول أخضر رمت علي السلام